وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تنيد به وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء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 أَسَ إِنِّي مُكْتَفِهُمُ الْخَالِدُ